الحج اشهر المعلومات الحج اشهر المعلومات بمن فرضت فيهن الحج فلا رفث ولا فتوق ولا جدال في الحج ألم تركنن الحج فلا رفث ولا ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزهدوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب وتزهدوا فان خير الزاد التقوى